سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْتِنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَاف ضِيقَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُسْبِحِينَ أَنْقِذُهُ عَلَى حَوْضِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ظَمْ طَرَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينًا وغداوا على حرج قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا ان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 رازقنا رازق ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ان لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ان لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون فَلْنُبَيِّنْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ هُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ